فَإِذَا رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعَ عَدُوٍّ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَاعِدُوا مَا الْخَالِقِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إنهم كفروا بالله ورسوله وما تؤهن فاتقون ولا تعجبك كأموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ سَأَذَنَكَ أُنَطِّلُ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا لَكُمْ مَعَ الْقَائِمِينَ